سو الخلل. الله أكبر. الله أكبر. الحمد النّير العالم az ine an'amta alay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 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَلْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا من وَالسَّدّ وَهجومُهُمْ أَكفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ وَأَمَّا الَّذِي أبيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما العالم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور اكبر الله Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi alamin, ar-Rahmanir-Rahim, Malikiyun bidin. Nézzenek, amit azzal tettek, amit azzal tettek, amit فَإِن تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَذَكَّرْهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أذى وَإِن عليهم الذله اينما تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكه بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وما يفعلون Köszönöm szépen! Assalamu alaykum wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبليهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكافرين أم حسب الذين يعملون السيئات أي ساء ما يحكمون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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر ن عنهم سيئاتهم أَحْسَنَ أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وَإِن جَادَلَكَ الَّذِينَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ إِلَيَّ يُجْمَعُونَ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا